بسم الله الرحمن الرحيم إ ذ ا وقعت الواقعه ليس لوقعتها ك ا ذ ب ة خافضه ر ا ف ع ة إ ذ ا رجت ا ل أ ر ض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أ ز و ا ج ا ث ل ا ث ة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 ولحم طير مما يشتهون وحور عين ك أ م ث ا ل اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا ت أ ث ي م ا إ ل ا قيلا سلاما سلاما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 و ش ر ك ن ا ل ه ن إن ش ا ء ف ج ع ل ن ا ه ن أ ب ك ا ر ع ر ب ا أترابا ل ص ح ا ا ب ل ي م ي ن ثلة م ن ا ل أ و ل ي ن وثلة م ن ا ل آ خ ر ي ن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 أ ن ك م ايها الضالون المكذبون ل آ ك ل و ن من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين خلقناكم فلولا تصدقون نحن ن خ ل ق ا ك م ف ل و ل ا ت ص د ق و ن أفرأيتم م ا ت م ن ا ب أ ن ت م ت خ ل ق و ن ه أ م نحن ا ل خ ا ل ق م ي ه نحن قدرنا ن ب ي ك م ا ل م و ت وما م نحن ب س و ق ي ن ع ل ى أ ن ن ب د ل أ م ث ا ل ك م و ن ش ك م ف ي م ا ل ا ت ع ل م و ولقد ن ع ل م ي ه اسماء الله و ف و ا ت ح ر ث و ن أ أ ن ت م تزرعونه أ م نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إ ن ا لمكرمون بل نحن محرومون أ ف ر أ ي ت م الماء الذي تشربون أ أ ن ت م أ ن ز ل ت م و ه من المزن أ م نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أ ج ا ج ا فلولا تشكرون أ ف ر أ ي ت م النار التي تورون أ أ ن ت م أ ن ش أ ت م شجرتها نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أ ق س م بمواقع النجوم و إ ن ه لقسم لو تعلمون عظيم إ ن ه ل ق ر آ ن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا ل ا م ط ه ر و ن تنزيل من رب ا ل ع ا ل م ي ن أ ف ب ه ذ ا ا ل ح د ي ث أنتم مدهنون و ت ج ع ل و ن ر ز ق ك م أنكم تكذبون ف ل و ل ا إ ذ ا ب ل غ ت ا ل ح ل ق س ن وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أ ق ر ب إ ل ي ه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إ ن كنتم غير مدينين ترجعونها إ ن كنتم صادقين ف أ م ا إ ن كان من المقربين فروح وريحان و ج ن نعيم ة و ع ه ا إ ن ك ا ن من أ ص ح ا ب ا ل ي م ي ن ف س ل ا م ل ك من أصحاب ا ل ي ي م ن و أ م الاسلاميه إن كان من المكذبين الضالين. فنزل وتصلية جحيم إن ه ذ ا ل ه و حق ا ل ي ق ي ن ف ل ل ع ل س م ربك ا ل ع ظ ي م